وَإِن تَجَاهَرُوا بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَاهُ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَهَلْ تَذَكَّرَ حَدِيثَ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُبُ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا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 فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا أخفيها فِيهَا إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا واتبع هواه فتردى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 واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اجدد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد موتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا وحينا إلى أمك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 وَاصْنَعْ لِنَفْسِي إِذْ تَبَنْتَ وَاخُكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِي فِي ذِكْرِي إِذْ هَبَأَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى قَالَ يا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وأرى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 قال فما ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بال القرون لولا قال علمها عند ربي في كتاب لا يظلم ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الارض مهدًا وسلك لكم فيها سبلًا وأنزل من السماء ما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 قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعول فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم ويلكم لا تفتروا وعلى الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خارب من افتلا فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلا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 فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخاف إنك أنت لعله وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحرين ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قال آمنا بربها رونا وموسى قال من لَهُ قبل أناذلكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلمقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلب أنكم في جذع النخل ولا تعلمون أينا أشد عذابه وأبقى قالوا لن نثرك على ما جاء أنا من البينات والذي فطرنا والذي فطرنا ما أنت قض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إن بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وامقى إنه من يات ربه مجرما فإن له فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن ياته مومنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العنى جنات عدن جنة عذل إن تجري من تحتها لنها فيها خالدين فيها وذلك جزاء أم تزكى ولقد دوحينا إلى موسى نسر بعباد فضرب لهم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 قد أنجيناكم من عدومكم وواعدناكم جارب الطور ليمنا ونزلنا عليكم المن وسلوا كل من طيبات ما رزقناكم ولا تطغو فيه فيحل عليكم غضبي وَمَن يَحْلِلَ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَد هَوَى وَإِنِنَّا غَفَّارُ لِمَن تَبَوَى مَن وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ هَتَّى وَمَا عجلك عن قومك يا موسى قالهم أولئك على أثره وعجلت إليك رب ليترى قال فإن قد فتن قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبًا أسفًا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا فطال عليكم العهد أفتاعا عليكم العهد أمرتم أيحلا عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا ولكننا هم منا أوزارا من زينة القوم فقدفناها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 قال يا ابن أم لا تأخذ بنحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقوني قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها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 خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حما يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن إلا لبثموا إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثموا إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا فَذَا الذَّرْوُ وَقَعَ لا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذِي يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الصَّوَائِبُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَا تَسْمَعُوا إِلَّا هَمْسًا يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا لِمَنِ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وَعَرَضَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَمًّا وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لعلهم يتقون.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 فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنك ما من الجنة فتشقاه إن لك ألا تجوع فيها ولا تعلى وإنك لا تغمى فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكل منها فمدت لهما سوءاتهما وطبقا يخصفان عليهما بورق الجنة وعصا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 قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي ما نصرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وابقى أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهَمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُلِنُّهَا وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمَّى فاصبر على ما يقولون وسبح لحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن الليل فسبح وأقرأ فنها لعلك ترضى ولا تمدّن عليك إلى ما متعنا به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ورزق ربك خير وأبق ومرهلك بالصلاة واصبر عليها لا نسألك نزقا نحن لرزقك نحن لرزقك والعاقبة لتقوا وقالوا لو لا يتنا بآية من ربهم أو لم تأتهم بينة في لولا